الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدم الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم نبيك محمدًا فلا تدوم دوامك وتبقى بدقائك فلا ترضى بها عنا ويرضى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم باحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول ربنا الرحيم الرحمن الحكيم الحنان المنان إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسلموا تسليما وصح الحديث عند الترمذي عن ابي ابن كعب رضي الله عنه وارضاه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مضى ثلث الليل اذا مضى ثلث الليل جعل يقول يا ايها الناس اذكروا الله يا ايها الناس اذكروا الله يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فقلت، والمحدث سيدنا أبي بنكعب، فقلت يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شئت فقلت يا رسول الله اجعل لك ثلث صلاتي قال ان شئت وان زدت فهو خير قال يا رسول الله اجعل لك نصف صلاتي قال ان شئت وان زدت فهو خير فهو خير لك اجعل لك ثلثي صلاتي قال ان شئت وان زدت فهو خير لك قال إذن اجعل لك صلاتي كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن تكفى همك ويغفر ذنبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي روايه الإمام أحمد إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك إذا أي إذا أكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الاخوه الأحباب حديث صحيح رواه أبي بن كعب وأبي بن كعب من أجل علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حفظ القرآن كله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه في عهد النبوة والذين جمع القرآن حفظا كاملا في عصر النبوة يعدون على الاصابا منه ابي سكا ابي ايضا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطنه والفقه والحكمه والعلم واعطاه سام الشرف عن استحقاق حين ساله رسول الله والحديث صحيح عند البخاري أي آية في كتاب الله أعظم، فلم يفكر إلا إن هي ثواني، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهنيك العلم أبا المنذر، ليهنيك العلم أبا المنذر، أي لك لتسموا، لترقى، بالعلم وتستمتع به يا أبا المنذب وسام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل والحديث الذي معنا يدل على ذكائه وفطنته وحرصه على تحصيل الخير وفعله فهو يقول لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلثاء الليل تخيل في هذه اللحظات الاخيره لحظات القرب من الله لكنها لحظات ينام فيها النائمون ولحظات يغفل فيها الغافلون ولحظات يثمر فيها السامرون ولحظات يفجر فيها الفجار ولا يستيقظ فيها إلا من رحمه الله إلا من اصطفاه الله إلا من استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلثاء الليل جعل يقول وانز إلى اللفظ جعل يقول كأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا أيها الناس اذكروا الله اذكر الله اذكر الله يوقظ الغافلين وينبه المتنبهين الحريصين على القرب من الله في لحظات الليل الاخير بذكر الله كثيرا بذكر الله كثيرا ويدلل عليهم ويحرك فيهم الهمم ويوقظ فيهم الشاقه الدافعه للعمل الصالح حين يذكرهم ويقول صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الراجفة الراجفة النفخة التي يصعق فيها العباد تتبعها الراجفة نفخة السور التي يبعى فيها العباد من القبور حيث لا ينفع إلا العمل الصالح جاءت الراجفة تتبعها الراجفة تحريك للقلوب وتزجير بما يوقظ النفس والقلب حتى تستجمع كل عمل صالح ينقذها وينجيها من كرب يوم القيامة. وهنا تنبه التلميذ النجيب والصحابي الجليل. فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا يدل على صدقه ويدل على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه ينتقي لونا من الطاعات لم يتنبه له غيره وربما ذلك يا رسول الله اني اكثر من الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي هو رجل يقوم الليل ويتنبه ولا يغفل وهو مستجيب لرسول الله ورجل لا يضيع الفرص لكنه يريد ان يختار وينتقي الافضل والاكثر والاكرم وما يعبر به عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اكثر من الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي يقرأ القران ويحفظه وكان يختم القران في كل جمعه وهو الذي اختاره عمر أول من صلى جماعه في مسجد الإسلام في تراويح رمضان ابي بن كعب صلى أحماماً بأضحاب رسول الله اختاره عمر ولما مات قال عمر ما سيد المسلمين ما تسيد المسلمين أبي بن كعب هذا الرجل يتنبه ويظهر حبه لرسول الله ويسأل ويقول أنه يقوم الليل لم يذكر ذلك ولكن يفهم الحديث يقوم الليل يقرأ القرآن ويذكر الله ويتدارس العلم ويسبح ويستغفر ويصلي على رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله يا رسول الله فكان أجعل لك من صلاتي يا ترى نرجك كام 5% عشر في المية عشرين وربع السلف فقال ما شئت يفتح له باب الطاعة وقد علم له حبه لرسول الله وقد علم له فقه وادراكه لقيمه الصلاه على رسول الله ما شئت اجعل لك ثلث صلاتي نصف صلاتي في صلاتي ما شئت وان زدت فهو خير لك ما شئت وان زدت فهو خير لك اذن اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله إذا أردت أن أدعوه فأكثر من الصلاة عليك كل وقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبه تنبه لأننا نحن جميعا أحوج ما نكون إلى هاتين الجملتين. تنبه أخي أيها الجالس أهل المستند إلى الجدار أيها الغافل أيها الذي يشرد بذهنه تنبه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ولكل مسلم ولكل من يسمع هذا الحديث إذا أكثرت الصلاة إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ما معنى هذه العبارة إذن تكفى همك ويغفر ذنبك من منا ليس له هموم من منا ليس له ما يشغله ويهتم به من منا لا يتعرض لأمر ينزل على صدره وقلبه الهم فيهتم به لان الهم الهم هو ما يشغلك وتهتم به ويجعلك مهموما به الليل والنهار سواء امرا ترجوه خيرا ترجوه وتتمناه يهمك وتشغل به أو امرا تخشاه وتخافه ويقع عليك فتخاف منه فتهتم به ان الذي يريد ان يزوج ابنته مهموم بها والذي يريد أن ينجح في الامتحان مهموم به والذي يريد ان يبني بيتا مهموم به والذي يريد أن يرزق صحه وقد اصيب بالمرض فهو مهموم به والذي شغل بقضيه فهو مهموم بها وصاحب الدين مهموم به وصاحب المشاغل مهموم بها ما منا إلا وله ما يهمه ويهتم به فإذا أريت أردك أن تقضى مصالحك وتيسر أمورك وتكشف كروبك ويجهب همك وتقضى مصالحك فأكثر من الصلاة على محمد إذا كنت في هم وضيق وفقه وأمسيت مهموما وأصبحت في حرج وأمسيت مهموما وأصبحت في حرج فصل على المختار من آل هاشم كثير يأتيك الله بالفرج فصل على المختار من آل هاشم كثير يأتيك الله بالفرج فالاتو على رسول الله الصلاة على رسول الله إذا يذهب هم يذهب أو يتأي تكف تكف تكفى. تكفى. تكف همس أي الله يكفيك فيقضي لك ما تريد أو يذهب عنك ما يحرجك ويضيقك او يضيق عليك تكفى الله يكفيك الله يكفيك الله يكفيك والله قوي والله قادر والله حكيم والله رحيم والله غني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فوض الامر اليه وصلي على نبيه محمد يكفيك كل ما أهمك وتقضى مصالحك اذا يكفى تكفى تكفى همك ويغفر ذنبك سبحان الله العظيم وبحمده الصلاه على رسول الله إن اكثرت منها ان اكثرت منها تكفى همك ويغفر ذنبك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين هو الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله مسرع حكيم صلى على نبيه قديم ولا يزال ولا يزال امرا عليما ومسرعا حكيما حين قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه فلا تنطليق بمقامه ومكانته عند ربه فلا تنفرضي عنا ربنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فلا تتقربنا إليك فلا ترضيك عنا وترضي نبيك عنا صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق السعادة في الدنيا والآخرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الجنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة لك حيث تسمو وتعلو وترقى فتكون مع الملائكة التي تصلي على محمد بالليل والنهار صلوات الله وتسليماته عليه لماذا كان هذا الشرف وهذا الكرم وهذا الكرم والإعزاز من الله رب العالمين إنه أولا إعزاز وتشريف لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي أيضا منحة ونفحة من رب الأرض والسماء إلى امه محمد نفحة من الله ومنحة من الله إلى أمة محمد أن تشرف بالصلاة والسلام على رسول الله فتكفى همومك كلها وتغفر ذنوبك كلها لكن يحتاج الأمر إلى يقظة الأجواء التي توفر لك هذا التوفيق للعمل الصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله أيضا فيه فيه ما يدل على أننا نحتاج مع الصلاة والتسليم على سيد الخلق سيدنا محمد إلى أمور اخرى أولها التوحيد الخالص والإيمان الكامل واليقين الصادق والثقة التامه في الله رب العالمين ثانيها حبك لله ولرسول الله يجعلك تستجيب ثم توفق بكثرة الصلاة على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الإفتار من العمل الصالح لأنها أجواء تهيئ نفتك للتوفيق للخير في أمر الدنيا وأمر الآخرة عمل صالح عبادة لله بر للوالدين مجالسه الصالحين مجالس العلم كثرة ذكر الله كثرة الاستغفار قوبة النصوح تختمها وتصحبها وتهيئ لها الأجواء طيبة الرائحة طيبة النشر حين تقول صلى الله على محمد الصلاة على رسول الله جماع الخير تدل على أنك تحبه وتقدره وتدل على الوفاء لجميله لأنه هو الذي جاءنا بكل الخير الذي نسمعه كل خير جاءنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم فنكثر الصلاة عليه لأنه جدير بها ولأن الله أمر بها ولأننا نحتاج إليها لنكفى ثمومنا ولتغفر ذنوبنا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخه وفيه الصعقه فأكثروا علي من الصلاة فيه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمك اي بليته واصبح جسدك رميما كرابا قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الامثله فاشكروا على على رسول الله الصلاه في يوم الجمعه فانها معروضه عليه وهي تعرض عليه في كل لحظه وفي كل يوم غير أن الجمعه لها خصوصيه في الايام العاديه تصلي على رسول الله فتنقلها الملائكه وفي يوم الجمعه تعرض عرضا مباشرا على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واستنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه يا ربنا كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى من منفلة اللهم صل على محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا تبدته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا اهلكته ولا غائبا إلا سالما الى أهله ردته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسترتها وقضيتها يا رب العالمين وتوه لله الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ان يعلى الله لمن حمده الله